تكفير يعني تكفير يعني يعني تكفير يعني يعني تكفير يعني يعني تكفير معاي تكفير معاي تكفير معاي تكفير معاي تكفير معاي تكفير معاي تكفير it is about two different ways. Incida from the rock a sculptures and a conservation and but also the Initiative was to fill something that is something uncle that also has Thanksgiving also the ś-Jame단 then later, we have a Celtic and I guess having a東北 and then our sisters روش rôneaux et nommés, et dans les autres, c'est يعني rouges à la quiamette. Descoupes, une rouges à la عليه En ce qui concerne الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم le quamer se هيف brûlés au ciel ثوران يعني de la quiamette. » Il dit, « Rouges à la quiamette » مكووراني يعني ايه چلواتيم؟ ايه دوتين اليدان في الناري دوامنت كره دا انا نافق الجهنم دا يوم القيامت و رجع قيامت وقت بزار كيا بزار؟ آه. <تصفيق> آه بزار بزار ايه خدا نمسند ايه وقت حليفة بو حسن وصري ايه ايه ايه رجع يا رب العالمين ده روجای و هاییه، هاوتان ناف آغیری ما دنبوهما، و تو ما گناهها روجاییه چیه؟ دبواف نت ناف آغیری جهنم می‌ده. اینا بازاریه من اف حديثال بيعمبریها الله عليه وسلم. و تو وقتی مرغ بگیدش تا که مرغ بسر می‌شد، الله، سعی کن آگه. آن نوی، آن نوی They should tell us how to love her. What is your ministry of Christ God? Don't make it even moreślate. They tell her Holy Instagram, but then what witch Jenni, what thing they should do? They believe that IN the opinion. And so, they tell her its existence, if and for thisनity, the teasing they're just so wouldn't. They tell her people, the nationalist of theama is religious and seek McDonald's ی که مه عقل مه ویش دایوال ناوی توی این باوریه پیوینی ناوی دی عقل خوبی کنی. ی عقل مه خلاص. وارشته که وقتت آجریده وارشته که چج جهنمیده معنی آنیه دچره ده. خروج های دو مخلوقات مخلوقات رب العالمين هر دست به کار رب العالمین چه کرینه تا آخریش هدش کن. هد بن امر رب العالمین ده چج رب بن امر رب العالمین ناشد در اتاق و به این عذاب داد. اما دیوان نرفتیم نمیدار. بوچی دیوان نرفتیم نمیدار. دو اول عذاب داد ابد عبادات واکی. کی نگتان عبادات چهت و هیبت کن. آه عبادت استیار. جرجه هایی که نت میرد آه دیوان نت میرد آه دو اول رجه هایی واکس عذاب داد. و ایمان بوا که میکرند و که بوانه. بوچی دیوژنی هوا. ایله از همون گفت أو إلهه مناد، ده هو أقرب هو بيشلب بين، بين عذابهم. وكما لقيته، والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوق عذاب الحريف. ملائكة أهل الجنة ما شئت يعني قتل، ونья، وجل تغفنش. بس ملائكتين عذاب ده نواجهنا مده؟ عذاب هي نعذاب؟ هم ملائكة عالم شئت يعني عالم عذابهم. ونья أبشر إكل وش ده رب العالمين بيشيل. فهي جهد بحث يجب أن نوف جهنمه ده إذا كان عذاباً ما عذاب و كيف نحوشي نجد أفش روج و هيف روجا قيامته دهنا رناواته چيد و دهنا ليدان و دهنا نوف جهنمه ده بو دواكس عذاب ده عبادته روجي كليان عبادته هيفي كلي و قلتنا أفا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أفش هون قلت عبادته كلي بجلي رب العالمين بروجة كمادتشة هموبنة شيء، هموبنة أو أقرب جهنم أو, أو جهنم بيتة كوشكرا. وإذا النجوم كدرت، واثنين جديد استيرد عثمانا شلة إن كدرت يعني تساقطت وبينو كما غتي واذا الكواكب انتثرت عانش انتثرت بلا باب رونا ونامي بلا باب ويراد بده تشلهن بكيفن بكيفن عثمان نامينين مندفمنا نامينين ها همون اشاره كدنيا دچله دنيا خراب ودا سبيكر خرابينه دنيا واذا الجبال سيرت وافشي جهو ات ناركرا كينتي ياش دينا ناركرا جهو بسويره الجبال فكانت سرابا عجياد جهو اناركر وواءت ناف قارع عجد ما قال ما ودي ها اي دي سوره القارعه ايه ها خريت هاد يا شكرا ونيا او باه شكرا هاد ليك بكره يا جاري يا شرياتي لا خفيف يا سفير يا ونيا شنو معاك دوكي ولا انه باشي دير شنو؟ علاش انا عفوا هذا همو ونيا موافقه ندير الكود شيا دوكي خري لهين ونيا باش تنجي تشلهين بالجواهنا راكرن ودشمن دير ورا دي بيني فوتشيا فوتشيا ديشيا نما يرموس وكي جاء الجرم الفلكي أشيت يا راس، يعني دير بني, بني وكي بي بي الجبال هنا راقرن الجلوه وإذا العشار عطيلات؟ إشار جمعه عشراء ين عشراء هادو كذا هادو لغة لغة عشراء بجنبه هشتره أوفز يعني تشجك عزيز كده وأو تشجك عمري بيا كنده، آه، عشان عشر كنده ده، ده هيفه، آه، يبيه ده هيف أوف حيشترى مني تشجك قوي عزيز كده بجناه كده، جنا عشان، جناه حش، بلاه، يعني أوف حيشترى نفسي أوفز وتشجك قوي عزيز كده ما تبدیل داریم نزدیکی چیه؟ اون نزدیکی زنیه. چون ما واده حیض تراب زیت خودمون اتومبیل خودمون چیکن؟ گل خوب پیویده. گل خوب پیویده. چو به ویدلی مید. بو چونکی ونیاد داریم حیض تراب وقت زیت ونیاد حیض تراب قوی بود زیل بیتو. ماله که اما قدرتیین نوع حیض تراب بوده لی عربا. های اهمال کردن کسی خوبی وای ندارد. منیا هر حیض تر وانیا یا برالله کیف آخوتید چی؟ من نشانه کیه؟ شنیده قیامت طبعا نه بس حیض تر دینه چه؟ اهمال کردن. منیا دویکوباب دینه چه؟ دین اهمال کردن. بچیک دین اهمال کردن. روز قیامت. آب بس آبش ایکل تیه؟ ایکن واچ دو وانیا. اول مالی دنیا و داخل خوبی و غیر دای. روز قیامت وانیا وقتی افشت هاوت نمیدان وید منوکا اوانه وحش تران دي چي يكن برق له يكن قسک به وينه در چي کې به رفند نامي کس به رف مال دنيا واشت نه نامي وا الوحوش حشرت وحوش كنا وحوش وحش كنا عفريم درندنه اوا بس اره تو vaccine بس vaccine وحشه vaccine مو حيواناتنا نا في اياته دا مو حيواناتنا هم هو هاي واتغاث ايكي ونيا وحشا ونيا وحواي بروندا وكي شارن قلنكن افشلنا ها هو هاي واتيش في ذلك هاوشي رات يعني جميعت هاي وشلين هايشلين كونكر وصل اوا وحشه ونيا قلنبو افا وقت مرور بنجاتين رغم نظير مروروغا جمره هاي بميت نکته که بو شیری هم بو پلنگیت که چونیا دنیو اثری داده تین اونیا تو شن بذم که شد دو بچه نه بونه رفید، اونیا کوچوان بی ندردش کردش وی. جوایر روزا که ما داشتند خالکه هم میه حاضره، وحشی شد چنین حاضره، تانش ولاییه. جامو نمید، وحش. حیوانات لالی شیری و نیا شیر چنین وقت؟ آپرنا دادن. نه و منه ترسو ويروج مازنيا هناك هذا بوجه تأثير باشته، بعند بوجه كسي أقول نشيري أقول وما في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يخشرون هالشتك ساعة دي ربي بتشيت هالطيركين هم واي بتشيت هالطيركين بتشيت هم وارب العالمين الرسول العالمين رب العالمين فانا هم ما خذان كده رسل وها مددت بيشتингش هم وده شليهن اهو هم و هم كومبن لا لي رب العالمين دفترين ولا لي رب العالمين جرش وإذا وحشرات الحمد لله عندي كذا اهو هذان جديتا اهوش نشانة كيا نشانة اروج وحش حيوان هم بينكم كران ولالي هكو برملوف ونراثن هذانكي وزانا غر رجا قيامتها هكذا نشاط رجا قيامت وفي عمبا الله عليه وسلم حديثة كدت بجد لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة بجد رجا قيامتها همو, همو كساك دي حاقي داتف كي هم روز ظالم تبيا وي حاقي داتف كي مظلومي هر كساكي حتى يقاد لشات الجمائي من الشات الكه، ها؟ من القرنائي. يعني او حيوان او خدان شاخ، و أو حيوان ديا أبي شاخ. إذا إِنَّ الَّذِيَكَ نَدْحَكَوْيَهُ بِشَاخِ الْكِبَرِ الدَّرَهِ. شاخ الكبر. و بيشتنيدش؟ بيشنوا حيوانات أنا أبغى وعشان شوخ. هما، مم. طبعاً لش تكونوا تراباً. دي ده بس ده في مواقفين تبنيها بودية عدالة بوديورك عدالات رب العالمين هذيك العدالة رب العالمين ديورك كل حيوانات أو أحشاش أو الظلم إيه كودوكري وجاكي ماتا حكوا دل إيه كودويت وردت بس تيجي آخ وإذا البحار سجيرة ورب العالمين بيجي الوقت بحرش هم بحر سجيرة يعني هادنا هالكلون بيجون آجر وبينك سوره الانفطار وتو اذا البحار فجيغت. بحر ايك بحر ما بحر مازن تو اذا البحار سجدت ليش دي بون هيك دتشله هيك كنيش العالمين يعني علاش ايه كل نيشان ترجاك يا من جديد بحري شمو بونيك النفوس هل يريد أن يكون هناك زوجات أخرى؟ جنو الزوج وزوج معنى يعني صنف ونيا يعني هذا هو الواجة وإذا النفوس وزوجات هناك رجاء قيامتها هل ملوفك هل نفسك يجب أن تكون الواجة معتية أو الديوية تكون الله عليه المرء من أحب يوم القيامة. روز آقایامت مروریه دلواک است داری مروری دنیا خوش بیان مروری دل داری با خوش بیان دل مروریه دلواک داری و خوش بیان مروری بوده روز آقایامت مروریه دلواک شی تمام ابیته تفیدیان دنیا تف به خوش بید و پینه خوش بید مروری دنیا دل کجیه و کیف کی هاتیه و عقیدام مروری و عمل مروری یکی کی بیار روز آقایامت چهله؟ یکی هر دلواکه. الان دوخته است عباد کوتی به آنبری سال الله و دارا الله. ديمروه كي قالك قالك عمل لي صالح بس او مرويت باش تشيت خوش بين مرويت باش خوش, مروفة صالح خوش مروفة او بين و, و بي الله و المرء و مع من يوم دل دل كيف كيف لأني الإمام الشافعيت بيجيب وحبوا صالحين ولست منهم من المرفق صالح خوشي بعدين مش لاسأل بس أس ما. أسأل ما بس كي بارخوش من بوارب العامل مشل من, من مكان آه من جهنت أفواه وكيف يعم صلى الله عليه وآله وسلم جوا إذا النفوس زوجة عن رجقيا ماتير هر مرفق دش تقلب جماعته دا والدنيا يدقل عمليه حقي ديوية كي كيف يا ده اجتاد جالو ده ورب العالمين وياكوا بيجت احشر الذين ظلموا وازواجهم يعني مرفت ظالم وكيتوه وكيتوا ناي عن جناتوا شو جه هاي ظالمة وجنوتشية ما بقاشا فرعون كافر يا ما مأثر ابو ظالم يا ما مأثر ابو وجنوتش ابو أهلبه حاشته يا ما يعني أصنافهم يعني متوكيوه وما كان يعبدون عميدون الله. أخذوا رمضان من شباب. ها؟ أخذوا رمضان من شباب. أخشون الذين ظلموا. إيه؟ نادعى ربنا بس يرام ما؟ نعم. هلا أبو؟ هلا أبو؟ أوه. ما ببر مثلاً لغة عربية أبي أزواج وأزواج. هذا وكيوه تفارق نياه يعني أصنافهم يعني أصنافهم يعني أصنافهم لأن دمروي هر هار أي اكتبا سحكة في الدنيا قال كيدو عقيدوي وكي كي خوشفينوي بكي هذا خوشفينوي خوش بسال الله وعلى وسال بصحابة ببيعنبري أفا رجاق يا مدد قل ودو أما خوشفينو مروي بمال الدنيا بي خوشفينو مروي بمروفا كي بيت كي يه عملي بي وعقيدة بي, بي ربوارت وي وكي بي عمبالينيه الله عليه وسلم بي مربخه وشيار ترجع قيامته يترجع قيامت يتجل واده بي فإذا النفوس زو جد يعني ها مروفك دشتا قل جماعة تاخده كل ديتشت بيجنه ها الطائرة كراف اخو ها او معلوم يعني ها مروفك دشتا تجل جماعات دا والدنيا تجل جيه ها طبعا هكا سال لمربي هكا سال هندي مربي تخوا قل كي جيه و کی خوشه ویا دشتر جلو داره ورچقیمته مروی بسرمانتی و ساخته جینا خو هتاد میرید جیانم رو مرویت جل سنت ابی انبی صلى الله عليه وسلم سام جل قرآن را به خوشه ویا نمابوادید و صحابت بی انبی الله عليه وسلم سام اول ورچقیمته المرق مع من احباد الجلو حشام رویت کنم اما کمرویت جل مرویت خراب داره جل وامرویت داره الشرك شرک لاری و و خرابی لاری وجاك ماتجد galvoا مروف حشام ربيتكا لو لروجيوانو ودلي مروف دبيتو مروف م مروف جاك م م م مروف جاك م م مروف جاك م م مروف جاك م م موجوده او كشا كشكايتياتي بن اخرن. وش بها عادات جزيره عربيب وعرب شرم بو. بو. بو, بو. بو, بو, بو. وإذا بشر أحدهم وجهه مسودا وهو كظيم. Listen and listen to give to Sai две nends to the people who have taken caret turn their sepain How would that be done? Yes Why would this mechanic come here? Yes The cell pes rond Yes It used to be good and easy Sex and misappropriate Is his GPU forgive yourبي son? No Can you experience his GPUs? Thank you Yes و دك تشيكاين ميسو امابو الشرب به يعني برمي مزقني واخربها وبواتي الدوري باو كتشمن يمسكه على هونن ام يدسه في التراب ما بينو يكلفانه بو انت فيا كتشاكه هيلو بولا دوخو بزدب تشه هيد سيرشوري وني وواكيب يجنيو في تراب يعني شيا دوي تي با نیا کجا کش بودن آخر آبون. هر دکه یکی یکی چه بول؟ یکی نخوش در بود. چه آبون؟ اول لذت گرفت و آخر برش لذت گرفت. آبوش یادی نگرفت. آبود دکچه خوهلی تو نیا؟ از عالمی هم ما ترا آن صحبات بهتر نمیاییم ناف خالی دنیا ویدیو سر خوب بلند کرد. آبوش یادی دو بخو لیگری دنیا کجا خود آشی لگرد؟ داد بن آخره. جا وش روز عقامت ارباعالمی تمام ایکل شو يجب بكوشي يكون كشبة شيء مازم يضربنا عالمين ونيا هذا تشنية هذا شو اعتبار وفي مثلاً والله من أكل كشكة كشتهنية من أكل مازم من أكل أمي أنه من قتل بغير نفسه فكأنما قتل الناس جميعاً منو بقي كي بكوجيد بيحط حكبي نية <تصفيق> نفس هرقصك يا رب، بلعه نفس نفسا نجوت يا مؤمنا أو المسلما، مودام حقيقي لا كان أن يقتل مؤمنا إلا خطأً. you do a question about faith and religion about a glucose one that offering a paper is not going to be connected if somebody supports faith and he supports faith when you're connected he's connected to faith lets get married and he comes with faith he'swhen a prayer to say it is contrary to prayer and also keep with a prayer to самое thing and we will never have theinda father يا ما الله وعلى سامر وجهك سأحكر كعبك وليت قلقا قد يا رب العالمين أما جتام رفي بالصرمان تقدرت له يا أمر رفيك كجيت ونحوه ما صرنا عندكوا كعبش لقى كعبي أنا خراب ومسجافتر عادي ساعد يعني مش لقى خراب قد ونحوه قلق قلق ما صر بعند رجقي يوماتش أكل وشدد ما كيل كرا أولي وداس بيكي أبى وإذا الموعودة سئلت يعني بسيارة كده يا تكلم، واكترنا بتوتينا بنآخر تكلم، بسيارة الوية تكلم، السوئلات يعني بسيارة الوية تكلم، بأي ذنب قتيلات؟ ويشتكي فلان كاس، نيا فلان كج، تبقي شئ سار شئ قنحته شكره، عاد عدتو توتة شلوتية، هذا توتية كشتان، وبو بسيارة الوية تكلم، وبو بسيارة القاتلينها يا تكلم، بقي شئ، شئ So we're Może File, Can you hear يعني They يعني us magicians we can. What is those magicians to do for hace years? No. A practice of porn? What does it mean neة twice? What is it like seeing theermaid or the battle litampo? You know what are we talking about یا هو کجکاریه که کشته میشه چنین کنید چون احنا کنید خرابی نکنید تا چه بدن اتفاقات باهوی مازن افغان باهوی مازن رو بیت دانم و این را بعیده قاتل وی رزید کرد پشت آنها مو خالکی بستگواره تو چی کار کشته و بعد دنیای دشمنی هایی بالله المثل و لا علام و اختر منوفا که مازنی قوات زلمن اکیب کرد و نیا یه حاکم نبیش داری وی یست واره فعلا جای که بیچی کردی دنیا، واره کرو بیچی تو قتل تاچیله کردو. یه کوه ونشد دنیا خونش گجش میداد بس بیچیه دوی مردی چه کن؟ آذی، آه دارانزی کن. دقت اوم بو افمرو ود بیشته دنیا تعداد داو بو تاچیله کردو. بس مونده داو بی دارانزی کن. به اندیشه رش بسیار دل بیکچه ات هتلن. هو هاتیا کشتن ذنب قتیلا. عيسارتش جناح حتى واتيا كشتن بقوا قاتل كابي هيت هو والدين. وافب هو كساس وإذا المودة وسويلت، هو كساس لوكا نوكا ما دي برخود بان. فباش فباش هم في حق ماي. أوي عمدن شعذرنينا، حبا خود بچی تو ببین میگی بچه نکامت همه آدم بسیاریه تقریباً بسیاری از فیدهای کیه تقریباً اگر با ببین بچه دار بیدگل دو بسیار دو بابیه تقریباً به هیچ زمین قتل ندارد. بچه توباره سبب چیم دو بچی کاچلی کرد؟ من چه کردم؟ من اول نیا خلاق کردم. سراغ چیم کوچلی کرد؟ من کشته. اند آخر ایک ال بنایت مازنه و عالم چی نبود؟ عالم نکته چه تیم من نداده. نظرشیه، ام زحمت بیشی کتیه بینافز کیده. داره چونیه حباب کشتنه که با خود داره، نیه بیشی گذاشت لگر، شگر کبر، نیه و کش، جرائمت بسیار دلایل کردم. نیه البته موقتلا. اگر موجوده سؤال بیاید ذنب قتل، ارجاع جرمتی چنینی، همو دشته هم، همو دست آب نمود. ای کند حمل، جرائمت بسیار دلایل کردم. اما سراغ که یک جدا هكيكي عذره كبير كبيرت هاي هاي بخطور دي بجناء اكا تأسي او جدا هكوناكويا هاي و اذا الصحف و وقتين بلو غكرا نشرات هادنا باكرنا واش نشيرات يعني تيا يعني ذكرنا با. ونشرت يعني هذا الديانة يعني، إيه كتاب ديانة الكتاب عمل أخوة الجديد، وبشتين جهار عمل عمل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء يعني همو مروغات رجا قيامه دبينت او شو يتباش او يتخرب يجي محضرًا يعني حاضرًا امامه امو حاضر برقوي او شو يتباش او خراب همو يتنا فوق كتاب ده او عملوي بياته بسين ووجدوا ما عملوا حاضرًا هذا كله ده جيد أو عملوا كذا الدنيا إذا هم ماذا يشرب بينا ذا؟ وبيني حاضرًا لا يوى ونافقته وده رب العالمين قيامته داتا تبعه وإذا السماء وكشط وقت مدير دير عصما الشلهات وترأكرا كشط الشاة يعني سلخت جنده يعني من شلي كر كفلكة. يعني كفل ويسار وكر اما کیستا؟ اما که او یه کیپلوئیزیه که چند کاشی با تلویزیکه. ودیتیا؟ نه نه نه. پلوئیزیا. دلیکت ات دو جور او چه تلویپ میاد؟ دو توا دیگه باید باید باید تیمی کمی سروده. جور نه کاتریش دلها بس تيرجوكا بسرعة كار أو النافذة صفرية تالي. جواي إذا السماء وكل شيء يعني عثمان ده كله هيك. هيك تراكما. عثمان هيك تراكما. دي رب العالمين يبغيه تيجي في السماوات وماطويات وبيميني. هيك تراكم ودي يعني أبيش هنا ورب العالمين ده سخون راسه كذا النافذة سخون راسها. بالله. <تصفيق> لا ابا وقت علي فلان بي واد ما بي يعني بس ان الإنسان. خلقنا الإنسانة عفري عن الجنس الإنسان انا الجحيم سعيرات وقتك من گوديت اغري جهنم ها تخوشكن اغري انا تخوش جحيم ما او جيهوه غالك كير ويطاري سعيرات يعني اقربته غالك هيتا خوش كران وجه قيامته وإذا الجنة أزلفت وقت مديد بحشت شله هذا هاتا إنا نزكر بو إماندارا و نزكر وأزلفت للجنة و للمتقين يعني بحشت هيتا نزكر ووجه قيامته بو كران ومروهت إماندار ومتقين و جهنم جيش لهيت ليته ينان وجي أيومات دي اللي جهنم يعني هادو دين هم جهنم دي إيه إننا ساحة معشرة وهم بحاش جيش ليكن بينزيكم هادو بدهم بس جهنم هي وجود dedication إن يا ملاك dedication أفتهزار زنجية بذا هاد الزنجية كأفتزم بس بحاش لها متى دنبو عندك أصناف شعر في الدنيا بحاشة شعر يكمل كتير يعني نزنجيت هم يكشروا بس يشوفوا تي هو دي نفس ما أحضرت ماخذها فتشتها هم مو كتب ورا بعض عالمين وما بيجي فتشت هم هم هاتا دي إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجيت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشتت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزنفت هذا <تسهجد> سيزده چه بوان سيزده آيات بوان مختلفة آيات هم موديتن أف نشانه هم علمت نفس ما أحضرت همو مروفات دزانت كا عمل كليا وعمل ان ايه ايتهنا همايا يعني ان هموم الود همو النفسات او شنو الاثنين دبران بيها خبين تبع وجزاء ووالدي طبعا من ابو ماكوتي بهن دائم اهتمام الكين بينه شيء بين عمله او شنو الامكاني ساكنت وام تش عملت شنو هناك بروجكتات اللي بي شمع بنوها شنو هناك انت بروجكتات انا برايمس ويوم ما يعبر ظالم جاء فمعتم هل هر دسقد چليكان عادله قاليد الكذبه الكذبه ياخذها بو بشمام بي سروا يقول عبد مع الرسول سبيلا وخذي از دي صلى الله عليه وسلم يا ليتني لم فلانا ان نكر بوچي يا خو در سبب بروزره بروز شان دي بوژ بي اكمرو بي تي كه دي اي كه خراب الا مردچله دي خراب بي تاثير الميروبيك كهند رجا قامات اي كل قوزيات و وبيشامونيو و سر هند رج قوزيمان برادنيا فلانكسي نكنو چون چنده باز بي چون اهل ميز گف تي دي اكمرو بي تي كه دي اي كه خراب دي ان دي خراب دي دي ميروبيك الميرپيلي خرج قامات و دي عمل خراب م به چله خوبيد جزاويد ورد هل مربك الدنيا التي بسحكتها وشاء عملكات أو عمل باش دزيدكات وعمل خرابيش مربك توبالكات ودساعة كتبات شرية مربك تيش تيش اف عملات بيت اف شوية خراب بيت اف قناحات بيت واريكا مربك دهالي فلأو ديبوني ابو سبا إن شاء الله وآخو دعواني الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على طريق الخلقين محمد وعلى آله وصحبه